بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الماد السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئة عملنا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 قال الشيخ البارك حفظه الله فجماعه ثلاثه امور الاول ما يضاد الاقرار بالشهادتين وقد انتهينا منه بفضل الله الثاني ما يناقض حقيقه الشهادتين ثم عاد وقسمه الى ثلاثة اقسام ما يناقض حقيقه شهاده ان لا اله الا الله وما يناقض حقيقه شهاده ان محمد رسول الله وما يناقض حقيقه الشهادتين معا وهذا قد انتهينا منه ايضا بفضل الله تبارك وتعالى وبقي تنبيهات <تصفيق> <كله صحيح>. <تصفيق> ذكر في نهاية الكلام على هذا النوع قال تنبيه ينبغي أن يعلم أولا أن ما تقدم من أنواع الردة منه ما لا يحتمل العذر كجحد وجود الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر به المعين بكل حال ومنه ما يحتمل العذر بالجهل أو التاويل مثل جهد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار والشراء وهذا لا يكفر به المعين إلا بعد إقامة الحج عليه ثانياً أن من أظهر شيئا مما تقدم من أنواع الردة جادا أو هازلا أو مداهنا أو معاندا في خصومة أي غير مكره كفر بذلك لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومن ذلك اظهر السجود للصنم مجاملة للمشركين وطلبا للمنزلة لديهم والنيل من دنياهم. مع دعوة أنه يقصد بذلك السجود لله ولا يقصد السجود للصنم فإنه بذلك مظهر للكفر من غير إكراه فلا يدخل في عموم قوله تعالى من كافر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان في الواقع التنبيهين دول اجمل فيهم الشيخ حفظه الله قضيه عوارض الاهليه او قضيه موانع التكفير ولس يما منها ما يتعلق بالجهل والتاويل ويعني سوف نعلق عليها تعليق سريع على ان نعود للكلام عليها بعد الكلام على القسم الثالث سوف لأن الكلام متداخل إلى حد ما، في هذه القضية تحتاج إلى نوع من التفصيل، وكذلك يعني أيضا قضية تارك عمل الجراح بالكلية تعرض لها في القسم الثالث نذكرها يعني نعلق عليها في نهاية كلامه ثم نعيد نعود فنعلق عليها مرة. بالنسبة للقضية هنا تنبههم بلفظات الأهمية. والتنبيه الثاني يوضح الأولين بمعنى ان لو احنا حبينا نحط قاعدة كليه في باب التكفير حنلاقيها في قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فإذا كل من حكم الشرع بكفره يحكم بكفره لأنه شرح بالكفر صدر الكلام ده في الخطورة لأن البعض بيفهموا خطأ الجهمية جعلوا الإيمان هو التصديق والكفر هو التجذيب فلما بنيجي نقول أن الكفر هو أن الله تعالى حكم بكفر من شرح بالكفر صدره يقول لك ده قول الجهمية اللي خلوا الكفر هو التجذيب لا من شرحها بالكفر صدرة اللي هو بيفقد قول القلب أو عمله مش بيفقد قول القلب فقط يعني ليس التجذيب ولكن انخرام الباطن بصورة عامة هو ذا الكفر في حاجات الشرع نص على أنها كفر فنجزم ان ديت بتبقى معها انخرام للباطن وفي الحالة ديت ما بنسألوش دليل تفصيلي بنقول لهذه لا تخرج الشرع كفر المستهزئ ما ينفعش نحط احتمال ان يبقى فيه مستهزئ لم يشرح بالكفر صدر وبذلك يتفق نصوص الشرع مع بعضها البعض ان هو من كفى ان المستهزئ كافر وهو شارح بالكفر صدر واحد يقول طب اذا استهزا ولم يشرح بالكفر صدر نقول له الاحتمال ده لن يحصل نفس الكلام اللي الفيميه قاله في ال وياتي النقل عنه اللي اللي يمتنع من الاقرار بالشهادتين بس في قلبه تصديق نقول له كلام مش هيحصل في قلبه تصديق واقرار وانقياد نقول له لا السؤال من الاول غلط وبرضه اللي اللي يستهزئ ولكن لم يشرح بالكفر صرا نقول له انت قصدك الكفر اللي هو التكذيب ممكن يستهزئ وهو غير مكذب بس مش هيبقى معذب تقول استهزأ وهو لا مكذب غير مكذب وغير وهو عنده تعظيم دي قلنا وارد لو هو لا يدري ما يقول لكن واحد يستهزئ من باب المزاح يقول لم اقصد السب ودي مساله في غايه الاهميه ان نفرق بين امرين هل قصد الفعل ام لا والأمر الآخر ما هو مراده من وراء الفعل فاللي بيسب أو يستهزئ ويقول مرة كما يذكرون بعض في النكات والملاك ودخل الجنة ودخل النر أو غير ذلك أو اللي هم الواقع اللي نزلت فيها الآيات اللي قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكثرنا بطونا وأجباننا عند اللقاء فهو هنا قصد إلى الكلام قاله محدش أكرهه مكانش نايم ما مش زي الرجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لا ده قصد إلى الكلام ما فيش أي شيء ينافي إرط ولكن هل هو هنا كان عايز يعلن الردة عن الإسلام وبيسخر بيحسر واحد في يعني عايز يقول انه كافر يعبر عن كفره بالسخرية طبعا ده كافر باتفاق العقلاء وليس فقط باتفاق اهل السنة ولا باتفاق اهل السنة والاشاعرة وكل عقل لكن احنا بنتكلم في هو استهزأ وقصد الى الفعل يعني هو اتكلم بالكلام فهمه وعرفه ولو اراده يرد لم تكن مسلوبه وعليها عليها حد سيطر عليها واتكلم بالكلام اللي هو عارف انه استهزاء لكن هل قصد به الكفر فيقول لك لم يقصد به الكفر مش هنا القصد ده لا ننظر فيه احنا بننظر في الفعل الفعل هذا الفعل بمجرده يدل على انتفاء التعظيم انتفاء التعظيم يساوي انتفاء الايمان طب هو عمل كده من اجل ان يضحك الناس يبقى سخرة من احكام الله عامدا ولم يكن يقصد الكفر ولكن قصد السخرية عامدا يعني له اراده مش, مش مغلوب على اراده فهو بذلك فهذا يكون كفر طيب فعل هذا مجامله مداهنه كل ديت لا تنافي انه قصد إلى الفعل الذي لا يكون الا مع انتفاء التعظيم انتفاء التعظيم انتفاء الحالة الوحيدة أو يعني الحالة اللي يبقى نفس الفعل ده لم يكن عن شرح الصدر بالكفر وده يكون في حالة الإكراه أو في حالة انه يجهل معنى ما يقول يبقى معنى كده ان الإكراه إذا انضم الفعل بصورته الطبيعية من العامد العالم كامل الاراده لا يخرج الا عن فساد عن انخرام الايمان في الباطن فنقول الفعل ده كفر من غير تفصيل امتى نفصل لما يكون محتمل ترك الصلاه او يعني الصلاة فيها خلاف لكن على ترك شيء من الفرائض وارد يكون تكاسل، وارد يكون جهود فعل شيء من المحرمات وارد يكون شهوته غلبته وارد يكون جحود أو استهلاء لكن الاستهذاء ما فيهوش تفصيل ما بنسألش ولكن عند التعليل والفهم عشان نفهم قضية ليه عذر بالجهل ونفهم قضية ليه الرجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك إلى آخر هذا الكلام لا يبقى منقول لأنه في الحالات ديت لم يشرح بالكفر صدر اما في الظروف الطبيعية فهذا الفعل يساوي تلقائيا أنه شرح بالكفر صدر لأن الكفر ليس هو التجذيب الكفر يكون بالتجذيب أو بالإباء والاستكبار أو بالخرام عمل القلب فهذه القضيه القضية إذن اللي, اللي يعمل الكلام دوت هزلا أو مداهنه أو غير ذلك كل ذلك يكون يعني كفر والعاذب ويدخل في ذلك إظهار الكفر مجاملة للمشركين هو أن إله إلا الله محمد رسول الله ويعرف ان لا إله إلا الله أي لا يعبد إلا الله ما ممكن واحد يجامل في معصية تبقى معصية لأنه فعل المعصية مجاملة فهي في الآخر معصية والمجاملة ديت كونه ما كانش يحب يعمل المعصية ما نفعتوش يعني هو مش عايز ي يعني يشرب خمر مثلا وبعدين اتحرج بقى في صحبه سوء او حتى مش عايز يشرب دخان في زمنا وبقى في صحبه سوء احرجوا فشرب احراجوا منهم ومجاملته لهم غير ذات اثر المعصيه تبقى معصيه ايضا اللي يقدم على الكفر مجامله نقول له ما هو المجاملة ليس ذات أصل الكفر هو الكفر يعني كونك عارف إن لا إله إلا الله اي لا تعبد إلا الله وعارف إن دي عبادة وتقول أجملهم يبقى كذا هو تجرأ وأقدم على نقد حقيقة الشهادتين عامدا وكلمة عامدا ديت لا, تساوي لا تنافي النولو من وراء ذلك أهداف أو مبررات عامدا يعني إردته كاملة عامدا عالما أقدم على نقض حقيقة الشهادة فاظهار شيء من ذلك من غير إكراه يبقى حتى لو قال إنه هو عقدته كده ده معظم الكفار من الداخل بل معظم رؤسائهم في الكفر ممكن يقول يكون في الداخل في باطنه معتقد صدق الإسلام ولا ينفعه ذلك وده يفسر لنا لان في شق في السؤال احنا ممكن ننقله هنا عشان نبقى اتكلمنا عليه بالمره اللي هو كان شق في السؤال اللي الفتوى دي اجابه عليه يقول للشيخ البراك حفظ الله وأما قول السائل وهل سوء التربية عذرا في كفر من سب الله ورسوله يقول فالجواب أن سب الله ورسوله من نواقض الإسلام البينة لأنه استهان بالله ورسوله وذلك ما من يناقض ما تقتضيه الشهادتين من تعظيم لله ورسول. وسوء التربية ليس عذرا في ترك الواجب ولا فعل محرم من سائر المحرمات فضلا عن ما هو من أنواع الكفر بالله. فهو اللي سب الله أو سب رسول صلى الله عليه وسلم. نشوفه. فاهم معنى الكلام اللي بيقوله؟ ما كانش عليه اكراه إذا الكلام اللي بيقوله دوت. لا يخرج إلا نتيجة أن قلبه ليس في تعظيم طب ليه ما فيهوش تعظيم لم يربه أحد على تعظيم الله دي قضية ثانية بمعنى هو مكلف هو مدام مكلف ما بنتكلمش عن سوء التربية آه في لما بنتكلم المربين نقول له أنت عندك أمانة أبنائك وأبناء غيرك وأبناء المسلمين والتربيتهم على معاني الإيمان لكن الله ترك على جعل أن من بلغ عاقلا وبلغته الحجه انه أن هذا عظم حجه كامله كافيه وان لم يرب من ذنوعه ظافر على خلاف ذلك واللذها ورث الأنبياء بيجوا يخاطب المكلفين اللي بيقولوا إن وجدنا أبناء على أمة وإن على أثار المقتدون ما ييجي الواحد مكلف اتربى على الكفر وبيدعو للإسلام وبيعتبر رفضه للإسلام كفر بلا شك فكل إنسان يخرج مسلم ثم يساء تربيته فيقع في الكفر فليس بأحسن حالا من الكافر الاصلي بمعنى أنه الشرع إنما أقام على العباد حجة الفطرة ومن رحمة الله بالعباد انه لم يعتبرها حجة كاملة إلا بعد بلوغ دعوة الرسل وأن تصادف دعوة الرسل الانسان بالغا عاقلا يبقى دي في العذر هو في فطرته حب الله تارك تعالى وتعظيم الله وافتقاره إلى الله وذي المعتزلة بيعتبروها حجة كافية يحاسب العباد عليها يوم القيامة وصحيح أنها ليست كذلك يعني اللي ما قتله دعوة رسل أو قتله هو مجنون أو, هو أو مات صغيرا قبل أن تبلغه دعوة الرسل بات صغيرا دون البلوغ حتى وان برغته وهو صغير كل هؤلاء آآ لا آآ يحاسبون فاللي منهم كان كافر لابد أن يمتحن يوم القيامه مرة ثانية فالمعتزله بيعتبروا الفطره حجة كافية والراجح أنه من رحمة الله تبارك تعالى ومن عظيم فضله أنه لم يعتبر حجة كافية بل أضاف إليها بلو دعوة الرسل وأن تصادف هذه الدعوة الإنسان بالغا عاقلا بالغا عاقلا دي تسوي مكلفة فكون هو سامع كلام الله هو نشأ مسلم في بيئة سيئة يعودوا على شيء هو كفر وردة ولكن العبره هنا هو الان بالغ عاقل ولا لا بيسمع آيات لا تطلع عليه وعارف ان ولذلك معظمهم اعوذ بالله كانه يعني هو ده غايه ما عنده من أدب مع الله عز وجل بعد ما يسب ويلعن يقول كفرتونا فهو ده اعتذار يعني هو كل عركه وكل موقف ولا الموقف في اليوم عشر مرات حيسب ويلعن برضه وبعدين هو حتى مش بيلوم نفسه ده هو بيلوم الطرف الآخر فكل ما حد ينرفزه وكل ما حد يساومه على قروش قليلة أو يعني ربما يتشاجر معه على مباراة كرة حيسوب دين الله تبارك وتعالى وفي الآخر هيبقى هو اللي غلطان الطرف الاخر اللي خلاه يسب ويقول له فالقضيه انه من كان كذلك فهذا بلا شك يعني كفر فالقضيه هنا سوء التربيه ليس عذرا وعدم اراده هذا الساب للكفر ليس عذرا الوارد يكون عذر في الحالات اللي زي دي مع انه يحتاج إلى تأديب شديد وزجر انه يكون بيصل به الغضب إلى حالة من فقدان العقل أو قريب منه يعني ما في حالة يبقى ذي المجنون فعلا بمعنى لما يفوق تقول له أنت سببت دين الله يقول ما حصلش. تطلقت امرأتك يقول ما حصلش تقول كذا يقول ما حصلش ديت حالة متفق عليها انه لا يحاسب عليها وفي حالة الغضب الشديد جدا الذي يبقى معه قدر يسير جدا من الادراك بمعنى انه حيفضل فاكر هو عليه ولكن يقول انا ما كنتش داري بنفسي وكأن إنسان آخر ينطق على لسانه وذي حالة قول النبي صلى وسلم لا تلقى في إغلاق وآسوا عليها باقي الأمور هل الإغلاق هو ما يكافئ درجة السكر البين من هو يعني كأنه فعلا غاب عقله تماما ولا الغضب الشديد جدا الذي لا يتحكم الإنسان فيما يقول ده اقصى ما يمكن تصور طرحه هنا وفي الحالة دي فعلا هنلاقي أن هذا الرجل لم يشرح بالكفر صدرا لأن لسانه انفصل عن قلبه بينما اللي تعارك مع إنسان على مال ولا على أي شيء وأراد أن يغيظه يقوم يسب له دينه إردته قائمة والإقدام على هذا الفعل يدل دلالة قاطعة على انعدام التعظيم من عندي. مثلا من باب التقريب هو من نفس الباب تماما إلا لما يجي يريد أن يؤذي إنسان في مشاجرة يسب اباه وامه هو لا يعرف اباه ولا يعرف امه وربما يكون يعرفهم ويعظمهم يعظمهم في احوال الرضا لكن التعظيم ده لا يثبت تعظيم ضعيف ما اي واحد يسب رجل بابيه الاب لما بيسمع يقول له طب انا ذنبي تشتمني ليه فلو قالوا أنا أبأذي دوما ليش دعوا بيك ما لا تقبل هذا لا يقبل عذر وشرعا لو قذف أمه لإغاثته يحد القذف وقانونا هذا سب حتى في القانون الوضعيه وعرفا يقول له أنا لماذا تسبني أنه بيعتبر له فعلا فاللي بيسب أبا الرجل وأمه من أجل ان يؤذي يعني لما بيقول له بيصف امه مثلا بهذه الاوصاف الفاحشه هو لا يعتقد ما يقول وهو بس ده مش عذر في يقول بعد كده انا عارف ان ده كذب ده يتقال له من باب اولى ولا كان هو يريد إذائها هي ولكن هو يعرف معنى الكلام واقدامه عليه يدل على أنها لا حرمه لها عنده أهو مالوش غرض يشت... يشتمها ابتداء لكن شايف انه لا بأس انه يجعلها مطية لإذاء ابنها فناس كلها يقولوا ده لا يحترمه ولو هو عنده احترام لها ما يخليهاش وسيلة لإذاء ذلك الابن حتى الناس اللي تستسيغ الشتيمة كأسلوب يقولوا لا ده أنت تعرف من أمة ما يبقى يجعله مبدا الستم في حد ذاته شيء وكون ان فعلا اصاب الام او الاب منه اذى ده شيء تاني فالقضيه انه اللي جعل سب الوالدين وسيله لايذاء الاب هو بالفعل ساب للوالدين عامدا عالما ونستنبط من هذا إنه ليس في قلبه التعظيم الواجب والاحترام الواجب لهذين الوالدين وإلا لمنعه ذلك من استخدامهما وسيلة لإذاء ابنهما إحنا معروف وواضح أنه مش عايز يؤذيهما ابتداءا ولكن آذاهما فعلا عامدا تعمد ايذائهما لانه يريد ان يؤذي الابن من ذلك الإذاء الذي يسب دين الله تبارك وتعالى ايذاء لمن يسبه دعنا من ذلك ولنا في النهايه انه سب دين الله عامدا عالما قاصدا الى السب وان لم يكن قاصدا الى الكفر لكن قاصدا إلى, إلى السب فيحصل من ذلك أن هذا يكون كفر العفو يقول إن سب الله ورسوله من نواقض الإسلام البينة لأنه استهان بالله ورسوله وذلك يناقض ما تقتضيه الشهادتين من تعظيم الله ورسوله وسوء التربية ليس عذرا للمكلف في ترك واجب ولا فعل محرم من ثائر المحرمات فضلاً عما هو من أنواع الكفر بالله ولو صح أن سوء التربية عذر في شيء أو ولو صح أن سيء التربية عذر في شيء من ذلك لكان أولاد اليهود والنصارى وغيرهم معذورين في تهودهم وتنصرهم وهذا لا يقوله مسلم ومن قال ذلك فهو كافر يعرف ويستتاب فإن تابعوا إلا وجب قتله مرتد وفي صحيحين عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريره وقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فقال تعالى بل قالوا إنا إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون هذا وأصل الله أن يثبت قلوبنا على دين وأن يحبب إلينا الإيمان ويزرينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسقاء العصيان ويجعلنا من الراشدين إنه تعالى سميع الدعاء صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه جد المتعلق بقضية السؤال بتاع من سيء التربية هل يعذر في قضية السب أم لا وبيان الفرق بينه بين مساله العصر الجهل أو بالتاويل المسألة هنا في إرادة كاملة تامة للفعل وهذا الفعل من الأفعال التي لا تصدر إلا من انتفاء التعظيم حتى وإن كان يجهل حكمها حتى وان كان يجهل حكمه تعالى مثلا عشان نشوف فرق الجهل من عدمه لو واحد استهزا بقول من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا وارد يكون مش عارف انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه يستهزا بشخصي وبالتالي يتصور هنا انه يكون افتكر ان ده كلام انسان عادي فيتعامل معه بناء على ذلك او حتى يكون هو وصل ان ده حديث فيقول لا ده دوت من المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن وهو غير مكذوب بل هو اللي جاهل ومش فاهم فيبقى هنا جريمته عدم العلم وعدم الفهم عدم التعلم والتفاهم وليس جريمته الكفر فاذا لما بيجي باب لذلك ذكر هنا مما يحتمل العذر جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار والشراء وهذا مع الإجماع مع على أنه من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم باذنه ثم جحده يكفر إجماع ما احنا قلنا اللي بيجحد أخباره لأنه بي اللي بيجحدها بيدعي عدم الثبوت واحنا قلنا كل الأحكام بتجري على الظهر بمعنى لو إن إنسان بلغ خبر للنبي صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسه صدق المخبر وأن هذا بالفعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع في نفسه تجذيب ذلك الخبر ثم لما يعلن عن هذا التكذيب تحاشى انه ينسب تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انه يكذب الواسطة وان هذا الخبر مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند الله كيف احنا لنا الظاهر الظاهر ان هذا الرجل جهل علم الحديث وجهل علم الحديث هيبقى جريمته أنه تكلم بغير علم وأنه لم يتعلم ما يجب إلى غير ذلك أما يكون يستهزئ بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بذات الله عز وجل أو بغير ذلك أو يستهزئ بشيء من الشرع ثابت لديه أنه من الشرع فكل هذا لا يحتمل إلا أن, يخ أن يكون هذا ناجماً عن زوال التعظيم من القلب قضية سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم من المسائل المجمع عليها بين أهل العلم بأن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ولكن قضية سب الدين أيضا هناك شق مجمع عليه وهو ان من سب دين الله فقد كفر واما من سب دين شخص ويكون هذا الشخص مسلما فالبعض اعتبر ان ها هنا تفصيل وان دين الشخص قد يراد به ملته التي هو عليها وقد يراد به خلقه بلك فرق بين لما نقول إنما اتخذ الدين وسيلة لإغاظته وبين لما يقول لا ده كلمة الدين فعلا معناها خلق فبعض العلماء قال إذا سب دين شخص سئل هل يعني به الملة التي يدين بها أم يعني به سلوكه وأخلاقه والتزامه فإن عنى المله كفر وان عانى الخلق لم يكفر مع لزوم تعذيره وتاديبه وزجره حتى لا ينطق بهذه الكلمه الفاحشه التي يفهم منها سبب دين الله تبارك وتعالى وبعض اهل العلم يرى ان هذا التفصيل قد اعتذر عن الذين يسبون دين الله بعذر لا يضر في خلدهم اصلا بمعنى ان هم أنت ستسألوا على التفصيل يتلقنوا حاجة يتراجع بها ولا هو فعلا التفصيل ده واقع وفي ناس لما بتسب بتعني الملة وناس أخرى بتعني الخلق الظاهر ان على الأقل في زمننا ومع الشيوع العامية لا يكاد يفهم من الناس يفهم الناس من كلمة الدين إلا الملة وعلى أي يعني العلماء اللي بيقولوا بالتفصيل أكيد بيقولوا مع وجود احتمال فإن انتفى الاحتمال لم نحتاج إلى سؤال كان الناس لا تفهم هذه الكلمة إلا معنى واحد لم يحتاج الأمر معها إلى سؤال. <تصفيق> ده مش نفس الموضوع عادي مش بيدخلوا بيتكلموا فيها دي واشيه ده الكلام انه لسه فاهم معناها ولا معناها نفسه ما بقاش في ذهنه ما بقاش في ذهنه خلاص لا عايز يشتم طب تشتم ليه ما اللي بيشتمه بيقول يا ابن كذا بيفضل معنى الشتيمه في ذهنه مفهوم ما دام كده يبقى مازال برضه لو هو مازال كلمه دين فاهم يعني ايه يبقى هو كده سب دين الله <تصفيق> لو قال ديك مثلا يعذر ويؤدب لانه هو في الواقع اولا تسبب فحش ثم السب بهذا اللفظ اللي بيشترك مع اسم الدين يشاعل سبب الدين وإن كان هو يعني وارع شوية فغيره مش حابه عنده الورع ده فبلا شك ده يحتاج إلى يعني غلغة شديدة جدا وإن كان لا يكون كفرا ذكر دين الحيوانات والجمادات أيضا يحتاج إلى تغليف شديد ولكنها قضية من الحيوانات دي دينها الإسلام ليس من من الدين بالضرورة ولا كل الناس تعرف ولكن لما بيقول له يعني يا ابن دين كذا إنما هو بيشبه دينه بدين الحيوان ويذكر حيوان يعني مسموم فهي كلمة سب هي هذه كلمة سب وأراد بها السب السب وان كان لا يريد في ال... يعني ليس مقصوده النهائي سب الدين ولكنه سب دين الشخص لاغاظته فشبه دينه بدين الحيوان المذموم فهذا يا كفر النوع الثالث من النواقض وذا في الواقع يشمل النوعين اللي قبل منه وذي القعدة الإجمالية اللي احنا قلنا عليها وما يلزم منه لزوما ظاهرا ويدل ذلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنا ولو أقر بهما الظاهرة وذلك يشمل وذلك هتلاقي في حاجات هنا بس هو هناك عطى صدارة لما يتعارض مع الإقرار بالشهادتين صراحه ودي مش محتاجين فيها لهذه الـ الـ الـ نحن نتأمل والقول يلزم منها ده هو وكذلك ما يناقض حقيقة الشهادتين واعم من ذلك كل الأمور التي يلزم منها أنه تخلى عن إقراره باطنا وإن ظل باللسان يزعم عكس ذلك لكن القضية هنا بقضية غاية الخطورة. لان ما من معصية إلا وتنسى من نقص الايمان لكن احنا بنتكلم هنا على زواله فلا بد انه يرجع في هذا أيضا إلى نصوص الكتاب والسنه وكلام اهل العلم الذين استطيعون ضبط هذه الامور نعم ايوه نعم هو ذا يعني كما ذكرنا ديه القعده الاعم في ذلك من ذلك قال وذلك يشمل امور منها الاعراض عن دين الاسلام لا يتعلم ولا يعمل به ولا يبالي بما ترك من الواجبات وما ياتي من المحرمات ولا بما يجهل من احكام يقول وأن بغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض المستلزم لعدم إقراره بفعل أي خصلة من خصال البر وشعب الإيمان فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله كافرهم ومؤمنهم كإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين وأداء الأمان وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض والسلام منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة والصيام والحج إذا فعل شيئا من ذلك إيمانا واحتسابا قال الشيخ الإسلام فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله ما عدم شيء من الواجبات التي يختص بإجابها محمد صلى الله عليه وسلم هذه القضية يعني سوف نتناولها بشيء من التفصيل يقول ملاحظة هكذا وردت العبارة في الفتاوى ولعل المناسب للسياق أن يقال ما عدم فعل شيء ما عدم شيء يعني عدم فعل لا يدخل في ذلك أيضا أن يضع الوالي قانونا يتضمن أحكاما تناقض أحكاما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 شهادة أن حقيقة الشهادتين تفضيل حكم القانون الوضعي على حكم الله ورسوله أو تسويته به أو تجويز الحكم به ولو مع تفضيل حكم الله ورسوله وأورد هنا عشان يحتاط للي بيقول القضية أنه طالما لم يكذب بالشرع أو يكذب عليه في نسبة هذا القانون الجديد إليه فقد نجا من المناط المكفر أقول لهم لا ده له هو عارف ان الكاذا مخالف للصرع ولم ينسبه الى الصرع بل قلب وجوب التحكم الى الصرع فان ده ده الاقرار الظاهر بتاعه بيقول وجوب التحكم الى الصرع طيب فعل الاخر اللي بيقول ان التحكم الى الصرع محرم ما بيقول اللي يحكم به او يتحاكم اليه يجرم فلذلك بعض اللي اللي بتكلموا في هذه القضية مشغولين جدا بقضية الاستحلال هل استحل الحكم بغير ما أنزل الله أم لا تكلمنا في الضابط ده وعدم ضقته وإن كان الواقع تعدى لاستحلال استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله فكيف يقال أن يبقى هنا لا عبرة بهذا الإقرار لأن عندنا فعل أقوى من هذا الإقرار فعل ظاهر يدل دلاله قاطعة على انخرام الباطل بمعنى أنهم لو قالوا الاستحلال نقول لهم لا الفعل الظاهر اللي هو تحريم الحكم من الله ومنع من يفعل ذلك ومعاقبته وإلزام الناس كافة بالحكم المغير دوت استحلال وزياده وإن ادعى أنه جير مستحيل لأننا ننقبش عن القلوب في أعمال ظاهرة ليس لها إلا احتمال واحد تدل دلالة قاطعة عامة في القلب وإن ادعى اللسان غير ذلك واحد مثلا ولذلك ذكر العلماء في شأن المرجاء المستحلة والبعض يفهم الكلام خطأ ويسقطوا على العموم المرجاء فضلا أنه يسقطوا على أهل السنة يأتوا قال فالإجماع العلماء على أنه من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك رسول الله ولكن مصلي إلى غير القبل حتى ما قالوش ما يصليوش ده إيه يعني طب الصلاع فاللي صلى غير القبلة ده عايز ايه من الصلاة غير القبلة الا العناد والاستكبار وننكح المحارم ونشرب الخمر وكأن واحد واخد كل تكليف وبيعكسه تماما مش ان هو غلبته شهوته وان غلبته في معصية ولا اثنين ولا تلاتة ولا اكثر الاقل ولا مسألة مش عدد مسألة انه هو يرى ما استحسنه الشرع حسنا ويراه لازما لازم يكون على الأقل انه يكون يرى ان ما استحسنه الشرع يراه حسنا ويراه لازما في نفس الوقت يبقى نقول ان هو نجا من التكذيب والإباء والاستكبار ونحو ذلك ان هو يجي يقوم كل شيء يأتي به الشر ويأتي بمقيضه نقوله احنا لنا انه ما اعترف به بلسانه هي دي احد اهم النقاط الفارقة في الموضوع ان يوجد بعض الافعال دلالتها على فساد الباطن اعلى واظهر من الاقرار الظاهري اللي بيصر صاحبه عليه وعلى فكرة الكلام ده اخذت به المحاكم المعاصرة في قضية نصر ابو زيد. مصرى زيد له كتابات في الاعتراض على مبدا الطاعة في الشرع يقول ان ده نوع من تقييد الحريات ده بيتكلم مش بيتكلم بقى على المتطرفين والارهابيين. بيتكلم على المبدأ العام النص هو في خصومة مع النص النص والعقل النص قيد سلطان العقل وإن اللي بيؤمن بالإسلام بيعذب بان النص قيد عقله والناس الثانية عقولها مطروكة ونحو ذلك أعرفش أقولهم عملوا بها إيه اللي هم مصرين بها على أكل الخنزير يعني الشيء, الشيء يذكر إن يعني اللي اللي موجود الآن نوع من العبودية الشديدة للأحبار والرهبان يعني مش قادرين يعترفوا ان مؤسس دينهم جهل وبولس انه لما اباح لهم القذرات دي كانوا شايفين ساعتها اللي جواها اكتشفوا بعد كده الاضرار اللي في لحم الخنزير واكتشفوا باثر رجعي ان الأمراض الغامضه اللي كانت بتدمر خلايا الدماغ وبتصيب بالعمى في مراحل متقدمه من العمر بلا أي انذارات قبل ذلك ان دي كلها انواع من الامراض كوكتيل فيروسات على بكتيريا على طفيليات بتعيش في لحم الخنزير وكان هم بياكلوها وبيلاقوا عندهم امراض لما اكتشفوها تعظيم الأحبار والرهبان وإن ده جزء لو اعترفوا به بالذات أنه ما في وقت يعني بدأت الدنيا تنفتح ويبقى في إسلام وفي نصارى ولو اعترفنا أن نبي المسلمين اللي جه أثناء احتدام المعركة بين اليهود والنصارى على لحم الخنزير وما كانش فيه معامل ولا أي حاجة ولو القضية زي ما هم بيزعموا أنه رجل يخذ اليهود الطورة والإنجيل ولفق بينها كلام كان مجاملة الرومان في الوقت ده اولى اليهود كانوا كم كان في العالم كله ومين اللي معاهم السلطة ومين اللي معاهم القوة وإذا كان هو بولس وهو يهودي جاء الرومان وقال لهم اللي مزعلكم من الخنزير والخمر فكن والخنزير في الوقت ده ما كانش معروف في جزيرة العرب كان قليل جدا في جزيرة العرب بمعنى أن لو المسألة تكتيكات يبقى أولى حاجة أن حتى ما يكونش فيه إصراء على أنه من رؤوف الخبائث فكون وروده في القرآن وبهذه القوة رغم أنه موجود بزرية العرب وبعدين يكتشف وبعد كده طبعا في جزء ما كانش محتاج اكتشاف هذا بالنسبة للرومان ولا حاجة يعني أنه يتغذى على القمامة هو لا يغار على أنثاء ده اللي دلوقتي يقول لك انتوا حتقتلوا الخنازير مش مش حاسين بالكارثة اللي هتحصل سبعين مليون طن قمامه هتروح فين ده في القاهرة يعني يقول لك انتوا ده انتوا اللي بيقول يعني اللي بيستغيثوا ان لحقوا الخنازير بيقول لك لو موتتوها هتموتوا انتوا من يعني هو القمامة التي تأكلها الخنازير لو بقيت سوف تقتل البشر وما فيش في ال في القريب العاجل امكانيه انهم يعملوا في الاحياء اللي كانت معتمدة في تخلص قمامتها على الخنازير انهم يعملوا يجيبوا بقى شركات نظافه والكلام ده فاللي بيدافعوا على الخنازير ده كان الكلام دوت يعني مش, مش كلام مرسل ده الكلام اللي بتنقله هيئة الازالة البريطانية عن المدافعين عن خاص هتموتوها شوفوا بقى هتعملوا ايه سبعين مليون طن القمامة اللي كانت الخنزير بتخلص لكم عليها فالقضية لكن ده من نسبة للرومان في الوقت ده بالذات ما كانش يمثل ادنى شيء لكن اهو القمامة تحولت للحم خلاص بقى لحم لما وجدوا الامراض ديت دي العناد الشديد جدا انه قالوا لا طبعا ما اكتشفوش الامراض دي غير مع تقدم في الطب تقدم في الطب مع طب نجرب الحاجات دي عايزة ايه عشان تموت ولكن الطهي الجائر في لفت... لساعات طويلة لغاية ما او لو عشان كده تجمد لمدة تلت اسابيع في خمستاشر في درجة 15 درجة تحت الصفر لا خلاص طلع بولس هو كان على حق الخنزير لما يتحط لحمه 3 أسابيع في 15 درجة تحت الصفر بيتموت كل الحاجات اللي فيه وهو نبي العرب في الصحراء ما كانش عارف الكلام ده وكأن بولس كان عارفه وياك وكأن هو الكلام ده يعني إن ال الأجيال اللي قعدت تأكل لحم الخنزير من غير ما يكون وقتها يعرفوا ويبردوا الحاجة الـ 15 درجة تحت الصفر، ولا يعرفوا أصلا الكلام ده لكن أصروا على كده النصرانية صح فين الصح والأجيار اللي كانت بتموت دي بناء على هذه هذا الرجل كذاب ليس معه وحي كما الدع قال لك لا خلاص وبعدين بعد كده طلع المشكلة مش في لحم الخنزير ده المشكلة في الخنزير وهو حي طب الخنزير لحمه حيتهوط الجائر وحيجمدوه الكلام ده كله طب الخنزير وهو حي طلع الخنزير وهو حي يعني قنبلة موقوطة لإعادة تهجين الفيروسات لتكون فيروسات فتاكة والكلام ده مش جديد عليهم الكلام ده من سنة 1989 أربع موجات من إنفلونزا الخنزير البشرية 1989-1918 1957 1968 وخمسين وستين دي موجات طبعا في قبل كده اكيد لكن اول مره يكتشفوا ان في وباء قاتل في العالم كله ويقولوا سببه ان في فيروس انفلونزا تحور داخل جسم الخنزير الخنزير طبعا جسمه يتحمل الميكروبات بدرجه عاليه جدا يعني يبقى حامل للمرض وغير مريض ياخد انفلونزا البشرية انفلونزا الخنازير انفلونزا الطيور وبالمناسبة انفلونزا الطيور اصلا اللي عملوا عليها كل الضجه دي اضعف انواع فيروسات الانفلونزا وموجوده دائما وابدا زي الانفلونزا البشريه ولو نقلت من الطيور الى الانسان احتمال انها تموته اضعف من احتمال ان الانفلونزا البشريه تموته وامتى اي نوع من انواع الانفلونزا النقيه اللي هي ما حصلهاش الانسان لو الحصانه بتاعته لو المناعه بتاعته في اضعف حالاتها فيبقى مستني بس ايه ياتيه قدره لكن عدد الوفيات في الانفلونزا البشريه اعلى بكتير جدا من عدد الوفيات بانفلونزا الطيور انفلونزا الطيور أنهما في هذه الأجيال من الأوبئة اكتشف أن الخنزير بياخد الفيروسات دي ويعيد تهجنها لغاية ما تطلع فيروس قاتل بشري ويتنقل من بشر للتنين وبعدين بدأوا يدرسوا كده فلاقوا أن الدورة دي تاخد لها حوالي 30 سنة شغالة تلقائيا والناس محدش شايف فيروسات بتروح من الإنسان وترجع للخنزير وترجع من الخنزير للإنسان والإنسان للخنزير وكل مرة يتطور تطور طفيف ولكن يظل جسم الإنسان قادر على اكتشافه والتعامل معاه لغاية ما يظهر في طور شرس فلما قربوا الثلاثين سنة من سنة 1968 حيقول قتل الخنازير ألا قتلوا الفراخ فبدأ موضوع انفلونزا الطيور في السنوات الأخيرة على اعتبار ان المتوقعين ظهور الطور القاتل من انفلونزا الخنازير بتبقى كما ذكرنا مسجل للثلاث انواع ويخرج نوع جديد فعلى طب خلاص نقتل الطيور عشان ياجل ظهور انفلونزا الخنازير القاتل اصرار عجيب عشان ما يعترفوش على وضع دينهم بانهم يعني كذبوا على طريق الرب <سؤال> المقصود الإشارة إلى ان لا يمكن أن يوجد دين بلا نص لكن لأنه مش دين وقتها وأن كان بعض الأديان بتترك للناس اتباع شهواتهم كما أرادوا لكن في النهاية في نصوص لابد أن هم يكونوا أعين فيه هم الآن بيدفعوا ضريبة باهظة جدا للحفاظ على نص محرف ومبدل ولكن يخشون الاعتراف بذلك فتنهر هذه الديانه العجيب أن فجأة وبدون مقدمات طلع كلهم ما بياكلوش لحم الخنزير وعرق وفي نفس زعلانين يعني شنودة بيقول انه لم يأكله في حياته ولن ياكله وبعدين يعني حيلة يعني لا تخلو من حنكة سياسية قالوا الخنزير في العهد القديم حيوان نجس طب في العهد القديم حيوان نجس ومن الذي بدل فجعله طاهرا ومع ذلك يقول هو الخنزير اللي في مصر الناس بتربيه عشان السياح السياح اللي بيجي اكله خنزير وبالتالي هو مصر لانه طبعا طموحاته عاليه شويه يعني مش مكتفي بمنصبه طبعا, طبعا في منصب المفتي ومنصب شيخ الازهر ويبدو منصب وزير السياحة فهو زعلان على السياحه السياح اللي مش حيجي ولاقوه خنزير فبيقول ما ينفعش ما يبقاش في بديل للخنازير اللي حتتذبح دي لازم تعملوا مزرعه تانية ومزارع تكون اكثر نظافه ادي برضه يعني صار البليه ما يضحك يعني اكثر نظافه زي هو, هو غذاءها القمامه طبعا في امريكا عندهم كده يعني هو لك مش اكثر نظافه بيعرضوا القمامه لطيار بخار مكثف جدا عشان يقتل الجراثيم اللي في القمامه هناك يعني كل صاحب بيت بذات هناك يعني وجود المنازل الخاصة اللي بالحلق الخاصة وكده لازم بقى فيه خنزير خنزير دوره الرئيسي غير مدعبة الاطفال واستقبال الضيوف والكلام دوت انه يتخلص من القمامة قمامة المنزل فهو يقول له بيدو توجهات ان اجمعوا القمامة وعرضها لطيار بخار قبل ما تحطها للخنزير طب هنا 70 مليون طن دول هيعملوا فيهم كده طب احرقوا محسن بقى فالقضيه يعني هو شايف ان الحل يتعامل مزارع خنزير اخرى بغرض السياحة بس يعني وبغرض الناس اللي لسه عايشة في العهد القديم الظاهر معرفش ومع ذلك برضو شايفين ان إيه الموضوع لا ياخله من عنصرية وان المسلمين يعني عايزين يرموا على الخنزير ويعني باي صورة من الصور كأن المسلمين هم اللي اكتشفوا كل الكلام ده أهلا ما يكن أدي نص الناس مقيده به كل هذا التقييد نصر أبو زيد ولأنه هو طبعا من تلاميذ أكلة الخنزير دوت شايف إن حدش مقيد بسلطان النص إلا المسلمين وبيعترض على ذلك مع زعمه بأنه مسلم والمحكمه حكمت بكفري هي دي القضيه اللي احنا بنقولها ان هو يبقى له افعال تدل دلاله قاطعه على انحرام الباطن وهو بقوله بيقول لا هو مازال عنده تصديق وعنده انقياد لكن اذا كان الفعل قاطع الدلاله على هذا الانحرام في الباطن عد ذلك كفرا فبرضو اللي يرى تحريم الحكم بما أنزل الله ما ينفعش بقى حد يسأله هل أنت تستحل الحكم بغير ما أنت للأملاك لأن دي مرحلة ما بعد الاستحلال احنا قلنا غاية ما هنالك نقول أن هناك شبهة إكراه طبعا لو إكراه كان يبقى عذر تام ولكن شبهة الإكراه قد تدخل على أنها تأويل تبقى, تبقى هي لكن الفعل نفسه لا يتصور فيه إلا ذلك الفقرة ذي كنا قلناها الحقناها بالفقرة الثانية في النقطة الأبلها ويقول ومن ذلك تولي الكفار من اليهود والنصارى المشتكين بمناصرتهم على المسلمين مهم جدا قيد ومناصرتهم على المسلمين لان صور الموالاه منها ما هو كفر اكبر ومنها ما هو كفر اصغر من الموالاه نصرة، فنصرة كافر على مسلم من الكفر الاصغر اما نصرة عموم الكفار على عموم المسلمين فهذا من الكفر الاكبر يقول القالة على الذين امنوا لا تتخذوا اليهود عن اولياء بعضهم اولياء بعض وامن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين الرابع ان يترك المسلم الصلاه دائما بحيث لا يصلي الا مجامله للناس اذا كان بينهم ولو بغير طهاره فان ترك الصلاه على هذا الوجه لا يصدر ممن يقر بوجوبها في الباطن فكفر بترك الاعتقاد بوجوب الصلاه لا بمطلق ترك الصلاة. أنا عايز يقول ان الترك بهذه الصورة ينبئنا على إنه هو في داخله لا يرى وجوبها حتى لو اضطر يصلي بين الناس يوم يصلي بغير يعني الصلاة اللي اضطر إليها حيجبها باطلة لأنه ما يهموش حتى يصليها. فيقول فكفر بترك الإقرار بوجوب الصلاة لا بمطلق ترك الصلاة الذي اختلف فيه أهل السنة. ولهذا يجب أن يفرق بين هذا وبين من يصلي ولكنه لا يحافظ عليها فيترك أحيانا ويقص في واجباتها كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أت بهن ولم يضيع من حقهن شيئا استخذفا بحقهن كان له عند الله عاد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة قال شيخ الإسلام التيمين فعما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس يصلون طار ويتركونها طارا، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حيث عبد بن الصامت وذكر الحديث فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما امر الله تعالى والذي يؤخرها احيانا عن وقتها او يترك واجباتها فهذا تحت مشيئه الله تعالى وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائض كما جاء في الحديث وقال رحمه الله في الأمراء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها كما في مجموع الفتاوى من جزء 22 صحة 60 قال وإن قيل وهو الصحيح أنهم كانوا يفوتونها فقد امر صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الوقت وقال اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ونهى عن قتالهم ومؤخرها عن وقتها فاسق والأم والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق وهؤلاء الآئمة في الصاق وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة القضية دي قلنا طبعا عن نتناولها إن شاء الله في المرة القادمة بالتفصيل ده ما ذهب شخص الاسلام عليه الشيخ البراك وكان قد قدم في أول الرسالة مواطن الإجماع ومواطن الخلاف مواطن الخلاف اللي بين أهل السنة يسع فيها الخلاف ولا يحتاج الأمر إلى تحويلها إلى مسألة ولاء وبراء ونحو ذلك ومع هذا يكون فيها المناظره العلمية والتحقيق ونحو ذلك فيعني تحقيق مذهب شيخ الإسلام في المسألة وذكر المذاهب باقي العلماء اللي شيخ الإسلام نفسه حكاها عنهم وكما نبهنا مرارا يعني فرق بين العالم قوي الحجة كابن تيمية يحتاج لما يرى بعبارات قوية هذا لا ينفي الخلاف في المسألة لا سيما إذا كان هو نفسه قد حكى، فاحتاج الأمر إلى ضبط الخلاف في المسألة كان كثير من المتأخرين يرى في كلام شخص الانتينية أنه توسط حسن بين أقوال المكفرين لتارك الصلاة بإطلاق وقول يقول به بعض أهل السنة وبين أقوال من لم يكفره وهو مذهب الجمهور فيأتي ذلك <تصفيق> نعم ما هو عنده الترك الكلي دليل يا أقوى من إقراره بلسانه يعني لو هو في كل مناسبة يدعى إلى الصلاة فلا يصلي هيعتبر ده دليل على انتفاء الاقرار في البطن وفي النهاية ما بيكفرش غير الذي لا يقر به ولكن الخلاف هنا في الذي يتركها ويصر على تركها عندو يقبل منه دعوة التكاسل ولا ما يقبلش نفس الكلام في من عرض على السيف كان جمهور المعاصرين طبعاً في الثمانينيات يرون أن من عرض على السيف فضل القتل على الصلاة إنه لا تقبل منه دعوة التكاسل وهذا كلام حسن بلا شك التأمل فيه لأي واضح جداً لكن الذي يتركها دون أن يعرض على السيف هل يتصور أن يكون باقي عنده قدر من الإقرار بنقول شيخ الإسلام بتميئة حلنا إلى مسألة عقلية اللي هي يتصور أو لا يتصور فوكل أخذ من قوله واترك، فإذا وجد دليل على أن هذا متصور يبقى انتقلت المسألة إلى مسألة شرعية مش عقلية أنا نقول أن حديث الشفاعة بمجموع طرقه فيه دليل على تصور هذه الحالة إذن فيبقى هنا الحق كان مع الجمهور وليس مع ابن تيميه مع ان المساله تبقى خلافيه <تصفيق> بالضبط كده بالضبط. يقول ومنها من الأفعال الظاهرة التي ذلد لها قطع عن قرام الباطن وأن ادعى صاحبها الإيمان تعمد إلقاء المصحف في الحش أو البول عليه أو كتابته بالنجاس ولا يصدر عن من يكر بأنه كلام الله عز وجل قال الشيخ السلام تيمية كما في مجموع الفتاوى ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقر بأن الله أوتب عليه الصلاة ومقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة هنا العضية في كلام الانتينية أنه مرة يعني القيود اللي بيقولها في الكلام مش دايما واحد وبالتالي كثير من الناس يقولك مين قال لكم بيرى ان اللي تركها ترك كل عنده ده دليل على أنه غير مقر في الباطن ده في مواطن بيحط أنه هو يعرض على العقوبة وذي اللي احنا اتفقنا عليه وفي مواطن على الأقل يقول أنه هو يعني يعزم على الا يصلي أبدا فهل حنعتبر كل واحدة من دول حالة مستقلة يبقى ابن تيميه يرى كفر ترك الصلاة إذا عرض على السيف فامتنع عن الصلاة وإذا قال أنه لا ينوي أن يصلي وإذا كان مجرد أنه فقط عاش ظهره لم يسجد لله سجدة ولا نقول أن دي كلها حالة واحدة ونجمع القيود دي كلها فنقول من تركها إلى أن عرض تركا كليا ثم عرض على السيف ثم امتنع حتى قتل أو, أو لم يعرض على السيف ولكن قيل له فذكر أنه لا يصلي ولن يصلي حتى يموت وده أقرب ما يقال في فهم كامل تيميه كنا مش بنحاول نفصل كلام ابن تيمية على وجه واحد كنوع من يعني ابقاء مساحة يعني إذا كنا اختلفنا فهم الكتاب والسنة فهم باب ممكن نختلف فهم كلام العلماء ولكن عايزين في الآخر نتفق على أننا لو نسبنا هذا الكلام لابن تيمية فسيبقى ان ابن تيمية رحمه الله يعني ممن يقال فيهم كل نؤخذ من قوله ويترك لأن كل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه ذلك وإن كان المسألة تحرير مذهب الشخص نفسه يعني قد يعني يوجد كثير يميلون إلى أن الشخص يكفر ترك الصلاة في حالة وحيده وهي إنه أو في حالتين انه إما أنه يصرح أنه لن يصلي يعزم على عدم الصلاة واما انه يعرض على السيف واما ما الترك المجرد عن هذين الحالين وان كان كلامه في بعض المواطن يحتمل ان ده عنده كافر الا ان لا يكاد يوجد موطن من هذه المواطن الا وقبله او بعده ذكر القيد الاخر فكمان زي هنا هو الاول قال يعني هنا حط معانا قيد يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن يقول هذا ممتنع عقلا يقول ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها انظر الحالتين الواضحين عند النتامية كان هذا القول مع هذه الحال كاذبا منه طبعا هو البرك البراك هنا وخلص خلص موضوع الصلاه هنا بيتكلم على القاء المصحف في الحش لان ب يعني الاسلام لما تكلم في المساله ديت شبهها بمساله إيه؟ القاء المصحف في الحش قال كما لو اخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشر ان ما فيه كلام الله او جعل يقتل نبيا من الانبياء ويقول أشر أنه رسول الله ونحو ذلك من الافعال التي تنافي إيمان القلب فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول بذلك انتهى الكلام السيخ البراك في النواقض ثم شرع في الإجابة على سؤال هل سوء التربية عذرا في كفر من ثب الله أو رسوله وإحنا ضمننا نقلنا الكلام ده في ثناء الكلام على المستهذئ فنكون بذلك انتهينا من شرح هذه الرسالة بعيداً يبقى لنا يعني مرة صلّى الله تعالى في تحقيق مذهب شيخ الإسلام التامية في مسألة ترك العمل بالكليه وترك الصلاة على وجه الخصوص وهل المسألتين عنده مسألة واحدة أم غير ذلك؟ مع ولا عن شيخ البراك في الواقع احالنا في هذه المسألة على كلام شيخ الإسلام تاميا. مع ان في النهايه اللي يعني يجب الانتباه اليه ان الشيخ البراك في بداية الإجابة حدد مواطن الاتفاق مواطن الخلاف وده في مهمة مهم جدا نحتاج اليه لحسم ماده النزاع وتقليل دائرة الاخذ والرد ويبقى يعني تحقيق مذهب سمت المياه في المساله في الفقه المالكي رحمه سبحانه وتعالى اللهم على سبحانك